لتعجيل فرج إمام زماننا وسلامته صلوات الله عليه ولقضاء الحواء الشفاء المرضى ولحفظ الزوار الحسين ولستر خدام الحسين ولرحمة أمواتكم هذه المسيح حطروا مجلسكم بالصلاة على محمد وآله خير البرية بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله وعلى آل بيتك المظلومين المعذبين المشردين البعيدين عن الأوطان لعن الله وظالمين لكم سادة من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك شاء إله الكون أن يرفعك فاختار في أفق القناة موضعاك فيا ليتنا في الطفكنا معاك فنفوز والله فوزا عظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وصل على صاحب الدعوة غير النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحسنية الغياب عبارسية والعباد والآرم والآرم الجند تقويه ان قويه وعسكريين وطبيب عيوبنا وشفع ذوبنا صاحب عريض الزمان بيان البيان مظهر الليات للقرآن مهدي علي محمد صلى الاطهرين في كل وما ذكر الحسين صلوات الله عليه دنيا وبرزخا واخره انا الله يعلم الليله كنت محضر غير قصد وانا خادم لكل خدام حسين يقضي بحوكم اجعلكم من زوار الحسين نموت تعالى عليه اذان وحب واستمع على هذا هذا خير خير العمل حب الاحسان حي على حب الاحسان اذنا واستمع واستمع على خير العمل حب الاحسان على في صوتك يا حسين يا دمعة بجفن دفاعي حسين يا دمعة بجفن ماتي حبك نبي روى غصن سنيني حسيني الحب كنبي روى سنيني هذا عندي معتقد هذا عندي معتقد وأنا حر بديني هذا عندي معتقد وأنا حر بديني حي على خير العمل يعني حب حسيني حي على خير العمل يعني حب يا رحمة الله والامل حب الاحسين حي على هلا هلا بخدام الحسين على اذان اذان المحب واستمع اذانه اذان اذانه حي على خير العمل حب الاحسين حي على نفسيا بالمرض حل عشق بالمراد حل عشق بكتب ما قارينا بالمراد حل عشق بكتب ما قارينا علمتنا كربله بالاحسيان ودينه علمتنا كربله بالاحسيان ودينه حتى طفل بالمهد حتى طفل بالمهد من يفتح عانه حتى طفل في البل من يفتح عنا يصيح وعيونته هل أحسين ما أنا يصيح وعيونته هل أحسين ما أنا جنة الله والامل حب الرحيم حي على لا أنا <تصفيق> الخير <تصفيق> من زوار ان شاء الله هناك الدقباب الحسين بحق الحسن ها يمليله حسين دنيا واخرة دك صدر الاحباب حسين دنيا واخرة دك صدر الاحباب بي لوضك الفضى أمشى دي جانباب بي لوضك الفضى أمشى دي جانباب أحياله ميت شنت احي لو ما يتشنت كون اشم ترابه ما كون وحتى لو بالنار طوب على طول ما اله وحتى بالنار على طول ما اله مصابه يدخل الجنة بعجل حب الاحسيات حي على كل نحن نخلق بعد بعد حيا على سجلها مجلس ابن الزهر ايانا اذنى اذنى واستمع اذنى اذنى حسين حيا على خير العامل هلا بيك هلا بيك حيا على أحسن أحسن للشيعة وطن أحسن دين الشيعة أحسن للشيعة وطن أحسن دين الشيعة للشيعة كون ابونا مطيع أحسن للشيعة أبو كون أبونا مطيع أبو حاك خذ من هاك خذ, مني عهد خذ مني عهد بد من معهد بدي ما توقيعه هاك خذ من معهد بدي ما توقيعه لا يملكون السماء سأنبض من بيعه لا يملكون السماء سأنبض من بيعه لا يملكون السماء سأنبض من بيعه يذبح الهم والدجن حب الأحساء حي على حب الاحسن اذنا اذنا اذنا اذان المحب واستمع اذنب على صوتك يا المحب حسان هل حي على ثابت برغم الظلم حب ما ينحونه الله أكبر وحق هو الحسين قبل دقائق ساعة خاضرة كربلاء يقولون تعجب زوار الحسين الله يستر زوار الحسين ويجعلك منهم بحق هو الحسين ثابت رغم الظلم حب ما يمحونا ثابت رغم الظلم حب ما يمحونا ساكن بوسط القلوب فنهم يبدلونا ساكن بوسط القلوب فنهم يبدلونا الراسي عين قطع الراسين يقطع حب ما يقطعونا الراسين يقطع حب ما يقطعونا قاعنا تخفر زلم والله ما يقدرونا جعنا تخفر زلم والله ما يقدرونا بالدنيا وهم بعد العجل حب الأحسان حيا على اسمح منك ها. اذن اذنا اذنا اذنا أذان المحب واستمع اذنا همي استمع حي على خير العمل حب الاحسان حي على حبك ويا ويحليب من رضعنا حبك ويا ويحليب أمنا رضعنا حب من رضعنا حبك برمت شلمات معنا كل مؤمن ابو السجاد مولاه كل مؤمن ابو السجاد مولاه ينادوا على الصدر يلطم بيناه عبد والله يا زهره ما ننسى حسينه عبد والله يا يا ما ننسى حسين أبد, يا زهراء ننسى حسين أبد. أبد والله يا ما والله يا زهرا ما ننسى حسين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحسن عليه السلام نلتموا الإحسان إذا عندك صلوات حيدرية صل على محمد وآله خير البرية الله وسلم حلو. حلو. حلو. حلو. حلو. حلو. حلو. الأحاديث متضافرة والآيات الكريمة متوالية في حب ومناقب وفضاء المولانا أبي محمد الحسن المشتبى صلوات الله وسلامه تعالى عليه ولا يخفى أن أفضل من عليها في العوالم العلوية والعوالم السفلية في العوالم الأولية والأوسطية والآخرية هم أهل البيت عليهم السلام والنخب منهم بالأخص أصحاب الكساء صلوات الله وسلامه تعالى عليهم أجمعين ومنهم إمام نزاكي الحسن المشتبى صلوات الله عليه كثير من الناس ممن لا يوالي الإمام الحسن عليه السلام رووا فضائل عن رسول الله صلى الله عليه وآله تخص الإمام المشتبى تستحق أن تذكر لأن الفضل ما شهدت بهم أعداء كثير من الناس ما ولوا الإمام الحسن لكن يذكرون فضائل الحسن عليه السلام هذه الرواية مو من مصادرنا من مصادر السنة عبد الرحمن بن عوف هذا الرجل يعاد عندهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وكان أحد أعضاء الشورى في قضية خلافة عثمان يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا عبد الرحمن أنتم أصحابي وعلي بن أبي طالب مني وأنا منه فمن قاسه بغيري فقد جفاني ومن جفاني فقد آذاني ومن آذاني فعليه لعنة ربي يا عبد الرحمن إن الله تبارك وتعالى نزل علي كتابا مبينا وأمرني أن أبين للناس ما خلى علي بن أبي طالب ما خلى علي بن أبي طالب عليه السلام فإنه مستغن عن البيان وإن إن الله تعالى جعل فصاحته كفصاحته ودرايته كدرايته وإن وإن الفضل لو كان رجلا لكان الحسن وإن الحياء لو كان شخصا لكان الحسين وإن الحسن لو كان شخصا لكانت ابنتي فاطمة بل هي أعظم من ذلك يا عبد الرحمن إن فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصرا وكرما وشرفا حيدر هذا حديث واحد بس لكن يحمل بين طياته آلاف المناقب رسول الله يقول له كل الفضل يجمع في ذات لجمع في الإمام الحسن وهاي لو خلنا نقف عليها لو رسول الله اللي هي أدوات تمني واللي يلحقها بالقرآن ما يوازيها من أدوات الترجي اللي نسميها لعل وأخواتها لو المعصومية الترجي الإلهية قطعية الوقوع هذا دليل المفسرين هذا كلام المفسرين يعني هذه الآية وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يعني مو قد ترحمون وقد لا ترحمون لَلَّقَدْ عَنْ تُرْحَمُونَ إذا استمعتم مو سمعتم سمعتم قد يسمع الإنسان أصواتا لا يفهم عنها استمع للف فسمع وفقه المعنى تدبر بهذا القرآن فلعل العلهية هذه الكلمه قطعية وهكذا التمني في أهل البيت قطعي يعني لما يقول رسول الله ولو أن الفضل كان رجلا يعني قطعا كل الفضل كان رجلا وهو الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه الفضل جمع في ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ريحانة رسول الله يعني شنو والسان ذاكرة بمجالس بس أريد أعيد حتى نستفيد ريحانة رسول الله الريحانة مو باقة ريحان ولا باقة ورد هذا مرض عقائد الإنسان يصور من يقول رسول الله الحسن والحسين ريحانتاي في الدنيا وال... الآخرة يصور كأنه يشم ريح الحسن كما يشم رائحة الورد وما الورد وما الكون أمام ذرة من نعلي أبي محمد الزاكي المشتبى صلوات الله عليه لا الريحان يقول العلماء الريحان مأخوذة من مرتبة ما بعد الحب يعني شنو ما من مرتبة ما بعد الحب يعني ما ترتاح فيه النفس وتسكن إليه عضلات قلب العاشق تجاه المعشوق بمعنى الأدق يقول العلماء الريحانة هي الريحانة هي مجموع الحب الكوني لا إله إلا الله كلمة عظيمة يعني شنو المجموع الحب الكوني يعني جنابك الكريم إذا تريد تعرف منزلة حب رسول الله للإمام الحسن أو الإمام الحسين سلام الله عليهما شوف شك مخلوق تكويني بغض النظر أن يكون صالحا أو طالحاً لأن المخلوق التكويني يحب أبنائه يحب أولاده يحب ذريته يحب مصالحه يحب منافعه بغض النظر أن تكون هذا الحب يكون صحيحا في نظر الشرع أو شقيماً في نظر دين الله. العلماء يقول تجمع مثلا حب النحلة الأولاد زائد حب النحلة الثانية الأولاد وهكذا النحل كله. ثم تأتي إلى قضية الأسماك. ثم تأتي إلى قضية المخلوقات. ثم تأتي إلى قضية الشجر. ثم تأتي إلى قضية البشر. ثم تأتي إلى قضية الكائنات. ثم تأتي إلى قضية الموجودات لورد نحسب هذا الحب. لا يقدر حسابي أقف قدامه ولا رياضيات ولا أرقام مستحيل مستحيل يقول علماء عود إذا وصلت تقدر تجمع ميزان هذا الحب الكوني تحصل على أقل نسبة من مقدار حب رسول الله للإمام الحسن والإمام الحسين صلى الله عليه وآله كلمة عظيمة هاي ولذلك العلماء يقولون الله يفضل الإنسان المؤمن بعدة كرامات واحدة منها أن يكون شريكة النبي صلى الله عليه وسلم محب لما أحببتهم مبغض لمن لما أبغضتم أو لمن أبغضكم فرسول الله إذا يشوف واحد يحب الإمام الحسن يترك رسول الله مستحيل ألف عين لأجل عين تكلم فأنت مع النبي في حبه للإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لذلك مقامك عظيم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا المعنى اللي كون نفهمه حبيبي القضية أوضح من الواضحات احنا ما نقدر نؤدي اعمالا طائلة في فروع الدين هنكون نكون واقعيين يهم على قوت العراقيين طق بطق صراحة راحة منو بين اليوم فارغ يصلي يقدر ميت ركعة منو بين اليوم فارغ يقدر يصيب الصوم المستحب منو اليوم بين فارغ يقدر يؤدي صلة الارحام كلها منو بين اليوم يقدر كذا يقدر كذا لذلك الشرع شوية يساهل بهاي لكن بالعقائد ماكو تساهل لان العقائد ما تحتاج زحمة العقائد قوتها محبة اهل البيت قد يعذر الانسان في كثير من الامور من فروع الدين اما في العقائد ابدا اول سؤال بالقبر سؤال شنو عقائد من ربك من نبيك من امامك بعدين تجي القضية ما قبلتك ما كتابك وما إلى ذلك لذلك احنا ما معذورين لأن قضية العقائق ما تحتاج إلى جهد عضلي تحتاج إلى حب صافي اسأل الله أن يعطيك النمير الصافي لحب عهن البيت واسأل الله أنه هذه الأمانة توصلها الذريتك حبيبي احنا بآخر الزمان احنا بآخر الزمان هذا الهجوم الثقافي الهجوم التربوي الهجوم بأنواعه يأثر حتى بعض العوائل يعني ما هقضية مشهورة ذاك يوم حمت كنا بعض خدام الحسين والسولف يعني واحد وصل بالحال إلى أن في اليوم ما زين شيح هو المشيعين بالطريق قام يضحك قالوا ليش تضحك قال أول مرة أدري وين تروح يعني هاي المدة كلها ما يدري تطلع بكيف هاي اول مرة ادري هاي المرة وين راح تروح يعني خلال كم سنة هم الزوجة جين هاي تقتدي بالامام الحسين حاشر يشملها قول رسول الله ملعون من تخرج من بيتي ابي غير اذن زوجها قطعا هذا الحب ولي خلي اعتبات الاقدام هذا الحب هو الذي يكون نمير الإنسان في الدنيا والبرزخ والآخر لذلك أحنا ما معذورين من جيد فروع الدين قلت لك صحيح صلاة الأحدى والخمسين زيارة الأربعين اللهم ارزقنا زيارة الحسين يا الله. أو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو تعفير الجبيل. هاي من علامات الإيمان صحيح قد يخفر لنا في كثير منها أما في قضية الزيارة الأربعين اللي هي عقائدية لا ما تقدر تزور الحسين صلوات الله عليه من بؤ من قرب زره من بؤت والله ما تضيع الدب السجاد والله ما تضيع الدب الحسين وطلبها بحق الحسن الليلة رزقك الله زيارة الحسين من القرب فضلا عن البعد، فلذلك العقائد احنا اصلا غير معذورين فيها. اللهم يعطينا عقائدنا على قد حبنا وش قد ما نحب نتعرف وش قد ما نتعرف نقوم نحب وش قد ما نحب نتعرف وهكذا. هو هذا سر التوفيق في عالم الإيمان أن الإنسان يزداد معرفة بهم سلام الله عليهم فيزداد ترق ويزداد علو ويسمع بروحه إلى حيث الملائكة ببركة حب محمد وعالي محمد. صلّى الله عليه وسلّم. صلّى الله عليه وسلّم. فرسول الله يقول بالحسنين نلتم الإحسان نلتم حبيبي موسى تنالون ولا سوف تنالون. نلتم نال فعل الماضي إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. النبي يقول صلى الله عليه واله البركة الإمام الحسن الله أحسن إليكم. الله تبارك وتعالى يسر أموركم بفضل الحسن بن علي صلوات الله وسلامه. ب الحسن هاي باء السببية باء العليّة بالحسنين التمل احسان اذا يوم من الأيام شفت حاجة معصّرة حاجة صعبة توجه للحسن بن علي عليه السلام والله باب الكرائم وسخي اهل البيت يعطيك حاجته الإحسان هاي الفلام العموم الإحسان الخير كله ببركة الإمام الصبت الزاك الحسن صلوات الله وسلامه تعالى عليه لأنه باب الكرم ولأنه كما أن أمير المؤمنين باب علم رسول الله الإمام الحسن باب كرم رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن هي هاي المصيبة ما عرف الناس قدره بل بأكثرهم عرفوه وأنكروه شلون اليوم الناس من دول الماعد هم ديني عيرونا بديني يكتبوا بإنترنت وأنا مهديكم هذا ما يطلع يطلع وحق الحسن يطلع ويجعل عاليها سافرها يطلع والقضية مو جديدة بنو إسرائيل البعض قال أحب تذكر شوي عن الإمام المهدي عليه السلام بنو إسرائيل تدرج قد بينهم بين يوسف عليه السلام وبين موسى أربعمائة سنة أربعمائة سنة ويوسف الصديق قلل بني إسرائيل راح يطلع خمسون موسى كذابة لذلك البعض قام يسمي نفسه يسمي ابن عمران أو يصيغ اللي سمي ابنك موسى حتى يصير موسى ابن عمران بل كتوه هذا كلام الله عبالهم القضية ما شوف الناس بيا مستوى من الوضعاء وطلعوا خمسون موسى كذاب لكن الله تبارك وتعالى أخرج كلمة من بيت الأم خلقه من يتوقع من بيت من يدعي الإلهية يطلع ثلاثة وشلون ثلاثة واحد كلام الله من عل العزم الثانية سيدة من سيدات النساء جمع شبت مزاحن الثالث مؤمن آل فرعون من الصديقين أليس رسول الله يقول صلى الله عليه وآله قال رسول الله الصديقون ثلاثة مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين وأفضلهم علي بن أبي طالب حيدري صلى الله عليه وآله أحنها لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه هم يوم يطال عنا واحد هم ماكو وخصوصا إذا كثر الفقر ازدادت البدع أكو تناسب طردي بين الفقر وبين البدع و يوم يطلع لنا واحد واحد يقول انا مطيخت للإمام الحجة واحد يقول انا مزوج بالتل الإمام الحجة عليه السلام مو المال حمل إجمال فدير بالك حبيبي النبي صلى الله عليه وآله يقول ذات أذن للإحسان يعني رضا الله يعني كرامة الله تمسك بالفتن بالإمام الحسن عليه السلام قل لي يا أبا محمد لك الجاه العالي عند الله ولك الفضل الأوسع عند الله تبارك وتعالى مسنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا إلى أن يقول إن الله يجزي متصدقين احنا كنا نستعطي على أبواب آل محمد والله أكبر شرف أن الإلسان يستعطي على أبواب أهل البيت لا سيما باب كريم أهل البيت الحسن المشتبى صلوات الله وسلامه تعالى عليه السعي إلى الإمام لو يكلفك ما يكلفك لا يظل الشك بشير النبال رجل من أهل الكوفة يا زوار الحسين ويا خدام الحسين اسمعوا هاي الرواية بشير النبال رجل من أهل الكوفة هذا الرجل فديوم يقول اشتاقيت للإمام الباقر عليه السلام الإمام الباقر عيسى السلام كان يسكن وين في المدينة المنورة يقول اشتريت بعيرا نظوى نظوى يعني ضامر ضامر يعني ضعيف هزيل ألهم قلت الجماعتي أنا راح أروح من الكوفة إلى المدينة فبعض قال لي هذا البعير يوصلك وبعضهم قال لي هذا البعير ما يوصلك لو يموت هو لو تموت انت لو تموتين اثنينكم على شدة ضعف البعير قضية مو قضية ضعف بعير القضية قضية, قضية قوة قلوب والقلب اذا اعتقد يصنع المعجزات يقول انا ام صعدت على البعير صور كم ليلة كم يوم بالحار إلى أين وصلت المدينة حتى تقشر وجهي وتقشرت رجلاي ويداي هل زوار الحسين يمشون ما تتقشر رجلاهم من الأسفل ميضة عند أولاد الزهرة كل شيء ديان بديان حتى ما ميضة عند الحسين تقشر وجهي تشقق على نص العبارة مو تقشر تشقق صارت كل في وجهي من شدة الحر وبعد السفر ورجلاية ويداي دخلت على الإمام الباقر عليه السلام يقول فلما رأني قال يا بشير النبال بعد أن استأذنت علي الإمام سمع صوتي قلت الغلام الإمام الباقر موجود سلام الله عليه يقول وإذا بالصوت قال ادخل يا بشير النبال ندخل الامام جوه انا قلت للغلام قلت لستاذن لي يقول الامام من الداخل قال لي ادخل يقول دخلت فلما رآني اهتم لي قال المحمد يهتمون لكل امر يمس شيعتهم واحبابهم قال ما الذي حصل بك ما نزل بك يا بشير النبال قلت سيدي روحي لك الفدى جعلت فدات دفعني الشوق اليك قلوا شمسوا بروحك وجهك مشقيق رجليك هديك قلت له مو بيدي الشوق دفعلي وهذا الشوق ما يفهمه غير زوار الحسين وخدامه ومحبيه لو يبقون مليون سنة ملايين مليارات القضية إلها أبعاد, إلها أبعاد العام السنة الماضية واحد بإستراليا مسيحي مسيحي سمع بالأخبار في زيارة الأربعين المقدسة سبعة ملايين من الشيعة جاءوا يمشون لزيارة غريب الزهراء سيد الشهداء علي سيد الخبر مسيحي قال عجيب يسمع أخبار العراق انفجارات تفخيخ ذبح حتى الميت ما سلم جنائز كانت تقطع رؤوسها هو ميت جناز كانت تقطع رؤوسها، بالنتيجة اللي جيب عشر رؤوس صير أمير. قال هذول شنو اللي يدفعهم؟ هذول شنو اللي يحركهم؟ لو تطيهم أموال الدنيا يندفعون والحسين ما يندفعون. لكن وجعل أفئدة من الناس تهوي شغل الله هذا، مو شغل عبد الله. هز الخبر. قام يحقق من هذا اللي في قصد هؤلاء الزوار دخل على الانترنت بالفضائيات يشوف نساء كبيرة رجل رجليها مشققش هاي طفلها وتمشي للحسين هي هاي لعظمة الدنيا خلصانة شئنا أم أبينا لكن نسأل الله أن نبقى على طريق الحسين هل يشوف يشوف واحد من الزوار يقول لي شوف الطفل والله طفل يقول عمره أربع سنين واقف على صفحة هم زوار البصرة موكب المشايل يقول هجيب هساء الطفل هذا لا تصور لا يم هيئة حسينية ولا يم مثلا ما يوزع يلفت النظر بالنتيجة حاط لعلمه صغير وأقف على رأس الشارع يقول أنا فتت من, من يم حبيت أسئلة سماك بيدة لا بيدة تشاي لا ماي لا كذا يقول سرت قلت له سلام عليكم قال هل هل بزوار أبو علي يقول أربع سنين والله أربع سنين عمر قال هل بزوار أبو علي قلت له بابا باب التشسة هنا قال أنا هي أحسيني لو أنثقت ما في الأرض ما ألفت بين الله هو اللي ألف بين قلوبه مو قضية فلوس هاي بتن وبدأنا م قضية فلسطين. والله دائما هي هاي. لو إنسان يتبصر من أكبر معاجز الحسين بن علي هي هاي. سلام الله عليه. على قول على قال أنا هيا حسيني. بتقول هيا يعرفون قدام الحسين هياتي. الحسين على نوع أن كواياتي يسموها خدمية يعني تخدم الزوار. أكو هيات عزائية يعني مال الردادية. لطهم مجلس كذا. أنت ياهم من هين قال أنا خدمية. انت خدمية؟ قال لي اونا خدمية قال لي انا ماي لا شاي قال لي انا شغلتي تختلف قال لي انا شغلتك؟ قال لي انا امي دزتني شو سوي امك؟ قال لي اتدزتك شو سوي؟ قال لي اطقتني هالدهن الفكس هذا الاحمر اللي صور في علبة صغيرة حمرة انا امرغ اقدام الزائرين اربع سنوات عمره أنا إذا اعتزائر متعب مرهق، أمرغ أقدامه ومعجبه هاي من خب الحسران هم حتى أنا في قلت له يقول له أنا ما بي أشي بس, بس حتى الله يشهد ليوم القيامة أنه أنا إيد هذا الصبي الحسين لامست بدن قلت له تعال تعال تعال هنا شوية مرغ لي يقول إيده صغيرة لكن أنا أريد أختم جسمي بإيده مو أختم إيده بجسمي من اللي يقدر يوصل إلى هذا العشق غير محبي الحسين وغير زوار وخدام الحسين عليه السلام فهذا الرجل دخل على الإمام الباقر قال للإمام الباقر ايش شنو ها ايش شون مسوي بروحتك شلون هيك قال له الشوق الحب دفع عن قال له يا ابن رسول الله هل لي من نجات يوم القيامه شي قال الباقر قال له اي لا قال له ان شاء الله قل له لا وكل بعض من تقول له يا بروح مجلس الحسين ان شاء الله تنقض الحاجة احنا ما عندنا ان شاء الله حبيب الله امرنا ان نحيي العزاء خلص قلوبنا واثقة بالحسين عليه السلام تنقضي قطعا اكو مصلحة ثانية الله يأخرها لكن ما دام في المجلس تقضى الحوائج اللهم اقضي حوائج المحتاجين بحق مولانا فقال له الإمام كيف بكم إذا جئتم يوم القيامة ففزعتم إلينا وفزعنا إلى رسول الله أما والله لتدخلن الجنة ورب الكعب صلى الله عليه نص العبارة أبو جعفر الباقر قل له تدخل من الجنة ورب الكعبة هذا كل بسيط أمام السعي إلى أهل البيت هذا الإحسان إذا الإنسان يتعلم من الإمام الحسن أن يفني ويفني نفسه ويفنى في حب محمد وآله صلوات الله عليه لا يأخرك عن عزاء محمد شغل كذا إذا إيجا شغل قل لي الشغل عندي عزاء لا تقل لي عندي شغل لا نقلب الموازين نعم إذا دوام رسم كذا عن رأس لاك شيء ثاني أنا أتحدث عن, عن بعض الأمور اللي تقدر تتركها وتحيي عزاء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين فالإحسان والفضل بنص الروايات يحصل عليه الإنسان بفضل أبي محمد الزاكي المشتبة صلوات الله وسلامه تعالى عليه في مثل هذه الليلة هذه الساعات الإمام الحسين دفن الحسن عليه السلام يوم يوقف على الحسن ويوم يوقف على القاسم عليه السلام لكن أكو فرق الإمام الحسين دفن الحسن لكن الحسن لم يكن جثة بلا رأس ومستحب الدفن أنه إنسان يضع خد الميت على الأرض ما أدري بأي حال كان زين العابدين سلام الله عليه يقول أرباب البقات لما دفن أخاه الله لا يفجعك بعزيز بحق الحسن والحسين أعرف قدر أخوك لا تزاعلوا يا أبوك أمك أختك أخوك أقربك على جمال الدنيا والله ما تسوه أعرف قدر أخوك لقمان يقول له أخوك مات قال الأغن انكسر ظهري أخوك ظهرك لا نخلي أموال الدنيا تبعدنا عن بعض خلي مجالس الحسين هي اللي شنو تجمعنا سواء أخ لك في الدين أو شريك لك في الخل ثم قال لأصحابه ابتعدوا شلون الإمام أمير من دفن الزهراء عليه السلام بالليل وقال للسلمان وأبو ذر وحذيف وعمار قالهم رجع أريد كلم الزهراء كلمات نفس السنة نفس العادة يقول أصحاب المقاتل لما رجع أصحابه إلى الوراغ وإذا بالحسين قبض قبضة من تراب الحسن عليه السلام ثم شمها وبكى بكاء عالي وإيام الزهرات شم تربة المصطفى وتنادي ماذا على من شم تربة أحمد على آية شم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا ويوم أمير المؤمنين يشم تراب الزهراء ويبكي آه آه آه ما لي امر على القبور مسلنا قبر الحبيب فلم يرد جوابي احبيب ما لك لا ترد جوابنا نسيت بعدي خلت الاحباب يشم الحسين تراب الحسن أبكى كل من حضر أبو عبد الله الصح وأخي وا حسنا يا ضا ادهن راسي انت تبو محاسني وخدك وأنت غريب بكائي طويل هذا عهد من الحسين الى الحسن بكائي طويل والدموع غزيرة وانت بعيد والمزار قريب غريب واترى في البيوت تحط Oh, oh, oh. على كل من تحت التراب غريب وليس حريبا من اصيب بماله لا اله الا الله يعني الحسين يقول مو مصيبة مصيبة الاموال اذا ما المصيبة يا ابا عبد الله وليس حريبا منمس من اصيب بماله ولا لكن من وراء اخاه حريب. ولكن من وراء اخايا حلبي يا, يا يا يا حري يا, يا نعم دفن الامام الحسن على هذه الحال احر قلبي لك يا ابي لما جاء زين العابدين أنزلك جثة بلا رأس أيها حسينا وإمامها هو والله عبده والسيدة بقبرة اخذ يمتح بوجر العبر هو فوق يحب ويشم النحراية ساحودع تل الراس شاوم وعال ساحودع تل الرايا <تصفيق> يا يا يا يا ستاويت ان شاء الله من صار الحسين ومزواره اقرالك بيت الختام بالطور الكربلاي بويا بويا انا اللي صادها عربية ما جرب ناس ابناس شفتك عثر الصراب الخان تنادي يا استال الوقت نزلتك بالراس يا الجسد والراس صار الهي مشاني انا دموعي هذا بيت الدعاء لي اسأل من الله ان يعجل بفرج الهج ويجعلنا من انصاره وخدامه يقولون ان دموع الحزن حار تحرق وجنات الانسان مو مثل دموع الفرح بارده شو يقول زي زين العباد انا دموعي جل على الوجنات وصل أيام يعني حرق اللي حرق وصل أيام المضن طارش لعب عدنان وصل يقول أمصار جسم حسين يوم وصل أيام وصل أيام وصل شلته وصل ظل على الوطي وصل شلت وصل شلته وصل ظل عايا عايا يهان وطي قريد اقرأ هاي الابيات انا خادمك ورغبة واسأل من الله عندي ثقة بعزائك وعندي ثقة بهذا المؤتم وكلمات من البحرين قريد اقرأ لان عندنا روايتين رواية قل سكينة سمعت هذه الابيات من نحر الحسين رواية تقول زين العابدين سمعها من نحر الحسين يوم دفنه صلوات الله عليه شيعتي ماء انشربت عذب مائم فاذكروني شيعتي ما ان شربت عذب مائم فاذكروني او سمعتم بغريب أو شهيد فندبوني وحسينا وحسينا وحسينا وحسين وحسي على على على الله يخذ حاشتك وحسيءك ويا ويا ويا شيعت ما إن شربت عذب ما إن او سمعتم بشهيدم او غريبم فندبوني انا الصب الذي ما اغير جور ما اقاتل و بجور بعدا قتل عمدان ساحقوني وحسينة وحسينة وحسينة هل هل هل هل هل بقى على صوتك وحسينة قلوا احسينة واطلب حاشتك من الحسين الليلة وحساي ا ليتكم في يوم عاشورى را جميعا تنظروني كيف استاس قيل طفل فاعدا يرحموني واسقاه سهم باغي اعي وضال ما علم عيني وا حسينوا وا حسينوا اللهم وندعو بسمك العظيم الأعظم الحسين بن علي العز العجل لك يا الله اللهم عجلا لوليك الفرج والعافية والنصر اجعلنا من عبيد عبيد عبيد وخدامي خدامي خدامي وعنصاري المستشهدين بين يدي في الدنيا يا الله اللهم اقضي حوائج المحتاجين بالحسين شافي مرضى المؤمنين بالحسين تقبل عمل المؤسسين والحاضرين والسامعين ومن أوصاحدا منهم بالدعاء بالحسين يا الله اللهم احفظ الزوار الحسين واستر خدام الحسين وانصر محبي ال اللهم اجعل العراق بلدا آمنا واجعل لهم هذا البلد آمنا واجعل بلاد الإسلام آمنة يا الله اجعل عواقب أمورنا خيرا يا الله واجعل آخر كلامنا في الدنيا وحسينا واجعلنا مما يشفع لهم مولانا سيد الشهداء عند الاحتضار وفي البرزخ والآخرة بجاهه وجاه جده المصطفى وعترته الطاهرة يا الله وإلى أرواح أموات المؤسسين أموات الحاضرين والسامعين مع من مات على الولاية والإيمان لا سيما إلى علمائنا الربانين والشعداء والصالحين وخدمت إمامنا الحسين الماضين بلغ الله هم الجميع ثواب فاتحة مشفوعة بالصلوات ثلاث مرات بأعلى الأصوات